119. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 110. قالدين فيها أولئك هم شر البرية 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنها ذلك لمن خشي ربه